ب س موسوعه ا ل م ن ا ل ل س ي للعلوم الاسلاميه ن أَوْمُ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 إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على فاتخذه هو موسوعه النابلسي ي و و م ل ل ع م ة و م ه ل ه م ق ل ل ي ا إن ل د ي ن ا أ ن ك م ي ا و موسوعه النابلسي ا ل ل ا ل و م الاسلاميه ن ت ا ج ب اسماء الله ا ا ش د ا ع ل ي ك كما م أ ر س ل ن ا إ ل ى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول ف أ خ ذ ن ا ه أ خ ذ ا وبيلا فكيف تتقون إ ن كفرتم يوما يجعل الولد ا نشيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إ ن هذه ت ذ ك ر ة فمن شاء اتخذ إ ل ى ربه سبيلا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 م ن الذين معك و ا ل ل ه يقدر ا ل ل ل ل ي و ا ن ه ا ر ع ل م أن ل تحصوه فتاب ع ل ي ك م ف ق ر و ا م ا ت ي س ر من ا ل ق ر آ ن ع ل م أن س ي ك منكم و وآخرون ن يضربون مرضى في ل أ ه